محرم جاء يذكرنا بموقف الايتام العطاشة في ارض كربلا وكيف طلب الحسين عليه السلام من ابي الفضل العباس عليه السلام ان يجلب الماء للصغار تدري لهي باب القلب يسعر يا خيب يا حشي يقل لي أصبر حالة الخدار وهي الجودة يا ابو فاضل خيام اتيت نطر شجاوي بها يابو الغيره تقي اللي عاني اتخى الله يا طوال وعذاب جاواب من تناشير الرب في الهيكل او يا عن جهودك تسالني الهيكل دمعاتي العين تعذبني O ye le ya al kafir iltihib ya ashura al ali O ya khoy ya ya dukit ali ورا وين حار الاسيا شاب حال دار في الهالي وعاين رايت الكافل ولن امي خدر زينب دميع همني الجفن هامي لفت يمي قلب حاير تقيل لي ويانا فاضي أشوف عني تأخر وشوفا بي رجماي او يا يا حسير ليش جرى وانا شنهون اخرى خلل روحي وجرى بالخيم عطشان اطفال ويانا ويانا ينظر يسكي ينبيا حانا بس تنوح ويانا روح نادي من بعدك يا الوالي وياخر وعدك يا لولا والفرق بالخيال شابه على الدار فاقي الغالي قصدت المشرع بحيرة أدور على الدمار ويانا لان على الارض طايح سهام مات مركز يبعنا والشاهي درايته ترى وقوت ويا هجفي تسيل دم مضاف فاضي وسف منفط ختج بينا من شفت حالي للجمار وراسب عمق شطار قلبي لمصا وانفطار ظهر ساعات انكسار وحدي وحدي يا أبو فاضلك خليني وحدي وحدي عمي بعد عيونك عيني لا نشوف والشوفوا عن نهار ما كتوى يا هو يا, يا جودك تالي يسير يا هو يا, يا يا ابو فاضل اشف شفت حالك وعلى ضاقي الفظاظه يا خويا ام وات سديت اربا راسك مه جبيت راسك على حجري وجميت أمسح مسيلي الدم أشوف أكشلت يا أخي وصرت يا الوحف تتقلم قل لي يا حسين الشهيد من تضع يا وحي تجري دمو من الوريد جسمك ضال الصعيب خلني خلني ما اريد اصطخ يا ماك خلني خلني اعتذر خويا ليتاما شلو نعود لا يجود وتنتظر جودك أطفالي خويا خويا الحجر عانت سيل الجمر بالخيم تشفينك وانطفت بس طفا اعلن نهار خوف يا